صلاة القطب للمحيطين العرابين قدس سره الباري بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أكمل المخلوقاتك وسيد أهل أرضك وأهل النور العظم وكنز المطلصم والجمهر الفرد والسر الممتد الذي ليس له مثل منطوق ولا شبه مخلوق وارضعن خليفته في هذا الزمان من جنس الإنسان الروح المتجسد والفرد المتعدد حجة الله في الأقضية وعندة الله في الأمضية محل النظار الله في خلقه منفيد أحجامه بينهم لصدقه الممد للعوالم جرعانيته المفيض عليهم من نور رانيته من خلقه الله على سورته من خلقه الله على سورته من خلقه الله على سورته من خلقه الله على سورته وأشهد رواح ملائكته وقصصه في هذا الزمان يكون للعالمين أمان فهو قطب جو دائرة الوجود ومحل السمع والشهود فلا تتحرك ضررة في الكون إلا بعمرك ولا تسكن إلا بحكمك لأنه مظهر الحق ومعدن الصدق اللهم بلغ سلامي إليه وأوفقني بين يدي، وأفض علي من مدده واحرسني بعدده والفق فيه من روحه كي يحي بروحه وليشهد حقيقتي على التفصيل فأعرف بذلك الكثير والقليل وأرى أواله الغيبية تتجلى بسور الروحانية على اختلاف المظاهر ليجمع بين الأول والآخر والباطن والظاهر فأكون من الله آيةً بين صفاته وأفعاله ليس لي من الأمر شيء معلوم ولا جدء مقتوم فأعبده به في جنيه الأحوال بل بحول وقوة بالجلال والإكرام اللهم يا جانع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني به وعليه وفيه حتى لا فارقه بالدارين ولن فصل عنه في حالين بل أكون كأني إياه في كل أمر تولاه من طريق التبع والانتفاع لا من طريق المثالة والارتفاع وأسألك بأسمائك العسنا المستجابة أن تبلغني منك منة مستضابة ولا تردني منك خائبا ولا من من لك ولا تردني منك خائبا ولا من من لك فإنك الواحد الكريم وأنا العبد العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمع